لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي م وقل ر ب أعوذ بك من همزات ا ل ش ي ا إذا جاء ا ط ي يحضرون ن أن وأعوذ أحدهم بك رب حتى ل م و ت ق ا ل رب ر ج ع و ن ل ع ل ي أ ع م ل ص ا ل ح ا ف ي م ا تركت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 قال اخساوا فيها ولا تكلمون إ ن ه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا, يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا و أ ن ت خير الراحمين